أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون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 والد لو تدهن فيدهنوا ولا تطع كل حلاف مهين هم ماز ما شاء بنميم من ناعل للخير معتد أثيم Rotulli, بعد kazeni, enkä ne tutla, alei, e, tunne pola, بلوناهم كما بلوناها أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن in على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَقَدَأُوا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ Elemäkulle kumle, ule, tu sembehun. Kolu suvahenee, obineri, ne kun ne roli miin. February, lebarbo, male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 Inn al-Muttaqin عند ربهم جنات عين. Afan muslimina al-Muslimin k al-Mujrimin. Afan jāl al-Muslimin k al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 أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقو ويدعون إلى فَلَا فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذن ومين يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم. Sanaa tederjohum, min-piisulaa yällmum, wa-amli-lahum, innakaidimatin, wa-amli-lahum, innakaidimatin. Amtäsälum ajra, أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ وهو مذمون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون